فاتريه لا تقام يا ذا وقو الله الله اكبر الله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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تغرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جوهو وتسود جوهو، فأما الذين سودت جوهوهم أكفرت بعد إيمانكم، فدوخ العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت جوهوهم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها قايدون.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 سميع الله لمن Allah Allah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 متى ما يوفقون في هذه الحياة الدنيا كما تلريح، كما تلريح فيها صور أصابت حرف أو من ظلم أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يأذن لكم خبلا والدماء التي قد بدت البضائع من أخوائهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم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 سمع الله لمن حمده all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 جنة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار مُقَالِدٍ نَفِيَّ ونِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَاسِرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ هَذَا بَيَالٌ لِلْنَاسِ وَهُدَى وَمَوَعِّضَةٌ لِلْمُتَّقِينَ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 فآتاه الله تعاب الدنيا وحسن تواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تضيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم, أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشرفوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواه النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقت الله عده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اتصيدون ولا تلون على أحدٍ والرسول يدعوكم في أخركم.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 إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استسلهموا الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم الله, الله. بسم الله من حمده. ربنا عليك الحمد. اللهم اللهم that I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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ آمين يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لا اخوان لهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا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 ثم تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْطَّوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِي سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ كَمَا بَأَبِي سَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَهْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أو لما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا هل هو من عند آفوسكم هل هو من عند آفوسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسفنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله الله الله الله لمن حمده ربنا Allah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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبُنَّ الَّذِينَ بَخِلُوا نَبِيَّهُم مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيَطَوَقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاس وما الحياة الدنيا إلا متاع غروب Ya Allah, humi Allah, Allah,